வாஸ்தா ரப்ப யோரதுனா وَقَالَنَّ النَّبِيُّ نَآمَنُ إِنَّ الْخَاسِرِينَ نَحْنُ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا أَنَّ لَهُمْ أَلَا إِنَّ الْوَالِمِينَ فِي أَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا وَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ لَهُ مِنْ سَمْعٍ إِذْ تَدْعُونَ رَبَّكُمْ مِنْ خَفَاءٍ